وخفَّ القمر وجمع الشمس القمر يقول لِلسَّانِ يومَ إذينَ المفَض كلا لا وزر إلى ربك يوم إذن المستقر يُنَبَّأ لِلسَّانِ يومَ إذينِ المُستقر يُنَبَّأ لِلسَّانِ بما قَدَمَ وأَخَّر بل الإنسان على نفسه بصيره ولولقى معذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم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 ما إذ بعثته تظن وإي يفعل بها فاقرة كلا إذا بلوت التراقي وقيل مرّ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 أنتم ثم كان على قطان فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على